السلام عليكم ورحمة الله في صوت الأخوة إن شاء الله السلام عليكم الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وجعل هذا العمل مباركا متقبلا آمين ما زلنا في شرح هذا الكتاب القيم الطيب وهو المختصر من فقه الإمام العلامة شمس الدين الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى والذي اختصره هو أبو شجاع أحمد بن حسين المعروف بابو الطيب أو أبو شجاع رحمة, رحمة الله عليه هذا مختصر من الفقه الشافعي وتكلمت قبل في مقدمة الشارح أو مقدمة الناظم أو الماتن لأنه يعتبر من المتوني والمتن هو الكلام المختصر الذي يحتاج إلى الشرح ويسمى صاحب المتن الماتن فهذا الماتن وضع مقدمة قبل أن يبدأ المتن وتكلم فيه حول الهدف من جمع هذه المادة وتصنيف هذا المتن وشرحتها وشرحت هذه المقدمة في المرة الماضية ونقرأها سريعا حتى نستذكر وحتى نستذكر ما قد سبق فقال أبو الطيب أحمد بن حسين رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين سألني بعض بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أجمع أو أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز يخف أو يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه في التوفيق للصواب. إنه على ما يشاء قدير وبيعباده خبير بصير. هذه تكلمت عنها في المرة الماضية وشرحناها باستفاضة. قلنا أن الناظم أو أن المات رحمه الله تبارك وتعالى بينا أنه الذي دفعه إلى تصنيف هذا المختصر هو أن بعض من الناس أو بعض أو بعض من أصدقائه قد سأله في جمع مختصر من فقه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أي يكون على مذهب الإمام الشافعي يلتزم فيه المات رحمه الله بما جاء في هذا المذهب فيأتي بمختصر من المسائل المتعلقة حول هذا المذهب لذلك قال أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز والمثن جعل لكي يكون سهلا على الطالب في حفظه وفهمه في حفظه وفهمه يستطيع الطالب أن يفهم المتن لأنه مختصر ويأتي بمسائل ربما وقعت في جملة أو جملتين ويراد بها كلام كثير ولو نظرنا إلى المطولات لرأينا هذه الجملة تشرح فيما يفهمها يعد من الصف من الصفحات الكثيرة لذلك كان مختصرا وكان ايضا هذا المتن قليل الكلام ليحفظ لانه لا يعقل لطالب علم ان يفهم بدون حفظ ولا لطالب علم ان يحفظ بدون فهم فالجمع بين الاثنين هو أدوات طالب العلم من أدوات من الأدوات التي تعين طالب العلم أو تعين طالب العلم على طلبه للعلم الحفظ والفهم ولذلك قال الإمام الرحبي رحمه الله والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام فالحافظ هو الذي يصل إلى المطلوب وكما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون والحفظ هنا يندرج تحته أمرين حفظ لهذه التي تحفظها وفهم لها فالجمع بين الاثنين فإذا أطلق الحفظ بدون مجاورة الفهم فالحفظ يشمل الحفظ والفهم فالحفظ يشمل الحفظ والفهم لذلك لما السلف رضوان الله عليهم ومن تبعهم لما كانوا أرادوا أن يحفظوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظونه حفظا بطريقة جميلة يأتون بالحديث فـ إن كان قد سمعه من أحد أو فيمن الآخر أو هو قرأه على أحد كما نعرف في مجالس السماع والقراءة عند السلف رضوان الله عليهم فكانوا يعينهم على حفظه العمل به فهو حفظه ثم فهمه ثم عمل به فكان ذلك آكد للحفظ فكان رحمه الله والإمام أبو شجاع عمل هذا المختصر لكي يكون بابا لطالب فقه الشافعية حتى يتأصل في المذهب كما قلنا أن هذا الفقه أو هذا المختصر خالف المذهب في خمس مسائل، وستذكر في حينها إن شاء الله تعالى. وعهدنا أنفسنا في هذا الشرح أننا نشرحه نشرحه على المذهب الشافعي، وإن كان هناك حكم أو مسألة مخالفة للدليل ذكرنا الدليل، ذكرنا الدليل، ولا ندخل في مخالفات أو في الترجيحات أو في أقوال المذاهب الأخرى حتى لا يجعل في ذلك حرجا عند طالب العلم ليجعله متشتتا فالاختلاف في بداية الطلب يجعل الطالب متشتتا عليكم السلام ورحمة فهذا لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بالخلاف بين أهل العلم وإنما ينظر في مذهب معين ويمتثل لما فيه من الأحكام مع النظر إلى الدليل فإن, فإن جانب الدليل فهو الحق وإن خالف الدليل فينظر في الدليل وكما قال أصحاب المذاهب عليكم السلام ورحمة الله إذا جاء حديث حديث صحيح يعارض كلامنا فاضرب بكلامنا عرض الحائط وهذا هو الحق أننا لا نتعصب لمذهب ولا نعادي ونوالي للمذاهب وإنما نحن مع الدليل أينما كان نحن معه فهذه المقدمة بين فيها الشيخ رحمه الله هذا الأمر أن الأصدقاء سألوه فيه سألوه فيه وورتبه ترتيبا مناسبا ليسهل على الطالب الفهم واختصره ليسهل على الطالب الحفظ وبدأ فيه كما يبدأ فيه أو في هذا التصنيف من أهل العلم المعروفون أو المعروفين بالتصنيف في الأحكام وغيرها فبدأ بكتاب الطهارة فبدأ بكتاب الطهارة لأنه هو الذي تصح به الصلاة لأن الطهارة التي تصح بها الصلاة عليكم السلام ورحمة الله ولما نظرنا إلى الكتب التي عنيت بالأحكام الفقهية سواء كانت على مذهب أهل الحديث أو على المذاهب الفقهية نجد كلها تبدأ بكتاب الطهارة تبدأ بكتاب الطهارة لأنه كما قلنا يترتب عليه باقي الأحكام الفقهية فالأصل في الصلاة الطهارة، فإن لم تكن هناك طهارة فلا تصح الصلاة، لذلك ثنا بعد كتاب الطهارة بكتاب الصلاة، بعد كتاب الطهارة بكتاب الصلاة. فقال رحمه الله كتاب الطهارة، قال رحمه الله كتاب الطهارة، والكتاب كما قال الشربيني شارح هذا الكتاب اعلم ان الكتاب لغة معناه الضم والجمع الضم والجمع يقال كتبت كتابا وكتابا وكتابا و منهم من قال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا فالاصطه هو أنه لغة تأتي من مصدر تأتي من مصدر ويقال الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار ولو جئنا لتعريف كلمة لابد أن نأتي لتعريفين لهذه الكلمة من حيث اللغة ومن حيث ومن حيث الاست من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح فنقول الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأخذار أما في الاصطلاح أي عند أهل الفقه فهي فعل ما تستباح به الصلاة فعل ما تستباح به الصلاة هذا قول وقول آخر يقول بأنها رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو ما في معناهما فلو قلنا بهذا التعريف أو غيره فهما صحيحان ودل على ذلك بعض الشراح لهذا المتنى ذكروا هذه التعاريف ولأن الطهارة تتعلق بالصلاة فكان في تعريف من عرفها بقوله عليه فعل ما تستباح به الصلاة فعل ما تستباح به الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقولهم أو قول التعريف الذي عرفه بعضهم وذكره الشيخ أو الإمام تقي الدين أبي بكر ابن محمد الحسيني الدمشقي في شرحه على هذا أيضا وذكره أيضا الشربيني الخطيب الشربيني أيضا في شرحه أن الطهارة في الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معناها ولكنه في معناها ما معنى هذا كلام هذا معناه أن الطهارة بمعناها العام هي تكون عبارة عن رفع الحدث الحدث إما أن يكون حدثا أصغر أو حدث أكبر حدث أصغر كالخروج من السبيلي أو فعل الغائط أو البول والحدث الأكبر الجنابة أو إزالة نجس إن كان على البدن أو على الثوب أو ما في معناهما أي ما يأتي حول هذه المعاني من أمور أخرى يندرج تحتهما أو على صورتهما وأي صورة تأتي مثل هذه الأمور فيدخل في حكم معنى الطهارة شرعا وذكر كالغسلة الثانية والثالثة والاغسال المسنونة والاغسال الغسل المعروف لازالة النجس ورفع او لرفع الحدث وازالة النجس الاغسال المسنونة وتجديد الوضوء وهو من السنن عليكم السلام عليكم وتجديد الوضوء لأنه هذا التجديد ربما أحد توضأ لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى العصر فهو يجزئ ذلك عنه في أنه لا لا يجب عليه أن يتوضأ ولكن هناك من يجدد الوضوء وهذه سنة على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على كل صلاة فهذا التجديد يدخل في حكم الطهارة أيضا والتيمم التيمم التيمم, التيمم ليس له شأن بالماء ولكنه في صورتها حكما فالتيمم حكما أي بالتراب وكان سأتي في ذلك في حينه إن شاء الله عز وجل فكل هذا مما يرفع به حدث أو يزال به نجسا أو يزال به نجسا فهذا بالنسبة إلى كلمة الطهارة كلمة الطهارة ومنهم من قسمها إلى طهارة واجبة وطهارة مستحبة فقالوا الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والطهارة الواجبة كطهارة الحدث سواء كان حدث اكبر او حدث اصبر ولها واجبات هذه الطهارة لها واجبات منها النية و يكون ذلك بكونك تنوي رفع الحدث او ازالة النجس عنك ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد قوله كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد قوله المياه هذا القول قال فيه أهل العلم جمه ماء جمه ماء مياه وأصله موه الميم والواء والواو والهاء ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة فكان أصل الماء موه الميم والواو والهاء هذا أصل الكلمة تتركب من هذه الحروف الثلاث هذه الحروف الثلاثة ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها ثم قلبت الألف ثم أبدلت الهاء همزة ونستذكر في ذلك كما قال أهل العربية أن الله تبارك وتعالى اسم مشتق من الإله و. حزفت الهمزة, الهمزة للتخفيف وأضغمت اللام فأصبح الله فهذه معروفة في أصل الكلمة ومصادرها وما يكون في ذلك من كلام فقال المياه التي يجوز بها التطهير أو في بعض النسخ التي يجوز التطهير بها عندي نسختين نسخة فيها يجوز التطهير بها ونسخة التي يجوز التطهير بها والثانية التي يجوز بها التطهير 700 700 700 وقوله التي يجوز التطهير بها اي بكل انواع هذه المياه يجوز التطهير بها فهو لم يأتي بحرف التقليل وهو من ولم يقل التي يجوز من بعضها التقليل مثلا أو من بعضها التطهير أو منها التطهير ولكن قال التي يجوز بها فأجمع على أن كل ما سيذكر إن شاء الله تعالى يجوز التطهير به على إجمع على إجمع وذلك في رفع الحدث أو إزالة النجس رفع الحدث أو إزالة النجس وقوله سبع مياه هذه فائدة وهو أن المعدود يأتي دائما بخلاف العدد المعدود يأدي دائما بخلاف العدد يعني لا يجوز أن تقول سبعة مياه ولكن تقول سبع مياه سبع مياه ترجع أصل الكلمة مفردة فتنظر فيها فمياه ماء فتقول هذه الماء ولا هذا الماء تقول ماذا أحد معنا هنا في العربية يجيدها طيب فالأصل هو أن كل عدد يخالف المعدود كل عدد نعم درك له فيه كل عدد يخالف المعدود نعم طريق باركلافي. فقال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. فهو ذكر أنه سيذكر سبع أنواع من أنواع المياه. منها ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ماء البرد. فهذا كما قال يجوز التطهير بها في رفع الحدث أو إزالة النجس أو إزالة النجس. قوله ماء السماء قوله ماء السماء له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. وقوله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فهذا بيان في أن ماء السماء ماء السماء أو ماء السماء يتطهر به عليكم السلام عليكم يتطهر به وهناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح أنه إذا كان هناك مطر كان ينشر ثوبه صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كان حديث أهد بربنا فهذا أيضا دليل على أن ماء السماء وهي الأمطار تكون فيها الطهارة فيها الطهارة فبدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عليكم السلام بهذا الماء لأنه من المياه التي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ماء مطلق ماء مطلق وفي ذلك كما جاء في المجموع للنووي شرح المهذب أن الإمام أو المصنف الذي صنف بدأ بهذا لشرف هذا الماء على الأرض لشرف هذا الماء على الأرض فبدأ به والمرض بالسماء هنا لا يقال أنها السماء المعروفة التي هي بدأت تبدأ من السماء الأولى والثانية وهكذا ولكن يطلق لفظ السماء إذا أضيف إليه الماء على السحاب على السحاب وهذا هو الراجع وذكره النووي رحمه الله في دقائق الروضة في دقائق الروضة فهذا هو ماء السماء، هذا هو ماء السماء، يجوز التطهير به، فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. ثم هناك ماء البحر، ماء البحر، وماء البحر هو المالح. لأننا لما نتكلم على ماء النهر فإنه العذب أما ماء البحر فإنه المالح وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عليه كلام يطول وذكره ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير وذكره الأئمة الأربعة أصحاب السنن و تكلم فيه كثير، ولكن البخاري سئل من الترمذي عن صحته فصححه. وأذكر أني قرأت لابن حجر يتكلم عن ابن عبد البر المالكي رحمه الله يضعف هذا الحديث ويذكر أنه صححه لأن الأمة تلقته بالقبول. ليس المجال هنا لسرد تخريج هذا الحديث والحكم عليه، ولكن الراجح هو صحته بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا دليل لا يحتاج إلى كلام. هذا الحديث هو الطهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل الله وقال يا رسول الله وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم إجابة شافية كاملة لا يسأل بعدها في ذلك قال هو الطهور ماءه الحل ميتته والطهور الطهور ماءه الحل ميتته فهذا كان إجابة أو كانت هذه إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الحديث كما قلت أنا أرى أنه صحيح وهناك من ضعفه ولكن الراجح هو الصحة راجح إن شاء الله تعالى هو الصحة وكما قلت سئل الإمام البخاري عنه فصححه ولم يدخله في صحيحه لأنه قال ما أدخلت في كتابي هذا الصحيح وتركت من الصحاح مخافة الإطالة مخافة الإطالة فلا يحكم كما قال ابن عبد البر أن البخاري لم يدخله في صحيحه فهو ضعيف هذا قول مردود عليه ورد عليه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته أي يجوز أن تتطهر به وتتوضأ وتغتسل منه هذا البحر وميتته حل لك تأكل منها ما تشاء وميتته حل لك تأكل منها ما تشاء <تصفيق> و... <تصفيق> والدلة على, ك... على ذلك كثيرة على نعم السمك والسمك باختلاف أنواعه من الكبير والصغير من الكبير والصغير فكل ميتة في البحر في هو فهي حلال فكل ميتة في البحر فهي حلال إن شاء الله عز وجل وهذا من فضل فضل الله تبارك وتعالى على الناس فضل الله تبارك وتعالى على الناس إذن فهمنا البحر هو هو المالح هو المالح ويجوز التطهير منه الاختسال ورفع الحدث وإزالة النجس وهو يدخل فيه البحار الكبيرة التي هي جارية أما التي ليست جارية فلا تسمى كذلك فلا تسمى كذلك لأن حكم الجاري وغير الجاري و ما جاوز القلتين وغيرهما وما تغير لونه ورائحته وغير ذلك سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى في حينه فهذا لننتبه ان شاء الله عز وجل فكل له حكمه بارك الله فيكم طيب فقال ماء السماء وماء البحر وماء النهر ماء النهر وهو العذب كنهر النيل ونهر دجلة والفراد وغيرهم من الأنهار على الأرض التي سخرها الله تبارك وتعالى للناس هذه الأنهار عذبة يجوز التطهير منها والتطهر والاختسال وغير ذلك هناك أيضا ماء البئر نعم بارك الله فيكم طيب بارك الله فيكم لو أحد إن شاء الله تعالى عنده في غرفة طالب الجنان المتن أمامه يعني يضعه يضعه على على اللوحة حتى يظهر للأخوة والأخوات بارك الله فيكم يعني هنا أخت أم الدرداء على الغرفة عندي وضعت الجزء الذي نشرحه على التكست على اللوحة بارك الله فيه عليكم السلام ورحمة الله فيه. طيب ماء البئر ماء البئر ماء البئر الب ال هو هو البئر البئر المعروف الذي له مساحة معينة ويكون غويطا ويخرج منه الماء يأخذ منه الناس ليشربوا وينتفعوا به وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الإنسان والحائض والجنب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا حديث حسن وفيه كلام كثير أيضا وهذا خرجه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي وله طريق في أبي داود والبيهقي وغيرهم من أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر فالحديث إن شاء الله تعالى حسن وكما قلت فيه كلام كثير بين التصحيح والتضعيف والتحسين والظاهر إن شاء الله تعالى أنه حسن وقوله صلى الله عليه وسلم هو الماء طهور لا ينجسه شيء وهناك رواية فيها زائدة أو فيها زيادة شافه فقوله إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فهذه زيادة غير معروفة وهذه بئر بضاعة التي فيها الحديث وهذه البئر صغيرة يعني كما قيل أنها عمق عمقها على ما أذكر ذراع وعرضها ما يقرب أيضا من ذراع وذرعين أو, أو ما أشبه ذلك كانت هذه يلقى فيها النفايات وغير ذلك من الأمور المستقظرة وهذا حديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. لذلك اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه وتصحيحه ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه حسن بإذن الله عز وجل طيب هياكم الله وبرك الله فيكم فهذا بالنسبة إلى ماء البئر ماء البئر يجوز التطهير به فهو ماء طاهر يتطهر به نعم وهناك ماء العين ماء العين وهي الأرض النابعة أو المياه النابعة من الأرض أو الجبل أو التي تنبع من الزلازل وغير ذلك أو ما أشبه ذلك العيون الصغيرة التي في الأرض تخرج إما عن طريق الزلازل أو الانشقاق أو تخرج من الجبل أو غير ذلك كلها تسمى عيون كلها تسمى عيون وأفضل ما نبعى في ذلك من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف عنه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى أن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا اسمه ماء العين ماء العين وكان هذا الماء من أفضل المياه مطلقا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل المياه مطلقا وهذا دليل على أن ماء العين أي الذي ينبع من مكان معين من مكان معين فيجوز التطهير به فقال ماء العين وماء الثلج وماء الثلج وماء الثلج الثلج الذي هو معروف وهو بمعناه المطلق فهذا يجوز التطهير به وذلك يسخن ويصبح ماءا عاديا يصبح ماءا عاديا فهذا بالنسبة الى الثلج لاننا لا نقول باننا نأخذ الثلج ونمررها على الاعضاء ونقول هكذا توضأنا أو هكذا تطهرنا لكن كما قال أهل العلم أنه يأخذ فيسخن وبعد ذلك ماذا يتوضأ أو يتطهر به يتطهر به ثم ماء البرد ماء البرد وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو فيهما فيهما في الثلج والبرد والبرد ماء البرد وهو يكون بفتح الباء الراء بفتح الراء البرد وليس البرد البرد هكذا تنطق وماء البرد أه الثلج والبرد ينزلان من السماء، ثم يعرض لهما الجمود في الهواء، كما يعرض لهما على وجه الأرض، وقال ذلك ابن الرفعة أو ابن الرفعة بالرفع أو بالكسر في الكفاية، في الكفاية، فالثلج أو البرد الثلج أو البرد ينزلان من السماء، ثم يتجمدان. ويسقطان على الأرض. فالثلج يكون بالتسخينه والبرد ليس كالثلج في الجمود. ليس كالثلج في الجمود. الدليل عليهما السلام، أخذ بذكره. الدليل على ذلك كما جاء. في الصحيح صحيح البخاري وأيضا عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكتاه نيهتا قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد فهذا دليل واضح على أن ماء الثلج وماء البرد هذان يتوضآن بهما ويتطهران بهما فيجوز أن ترفع به حدث أو تزيل به نجس هذا بالنسبة إلى ماء الثلج وماء البرد ماء الثلج وماء البرد فهكذا يكون الأمر في بيان حال المياه التي يجوز التطهير بها وهي 700. 700 هذا بالنسبة إلى الفقه الشافعي لأننا نتكلم في دراسة الفقه الشافعي أما في المذاهب الأخرى فهناك اختلاف في الأقسام هناك اختلاف في الأقسام وليس لنا أن نتكلم فيه لأن هذا مختصر أو مقتصر على الفقه الشافعي مع بيان الدليل مع بيان الدليل فالشافعية ينظرون إلى المياه على أنها سبع مياه التي يجوز التطهير بها رفع الحدث أو إذالة نجس ماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء العين ماء الثلج ماء البرد هذه أول جزء في المتن كتاب الطهارة المياه التي يجوز تطيوبها إن شاء الله تعالى لأننا نشجع على الحفظ مع الفهم فهذا المتن يحتاج طالب العلم أن يحفظه يحتاج طالب العلم أن يحفظه هذا المتن أو مثله فلو كل محاضرة استطعنا أن نحفظ مثل هذا القدر هذه ثلاثة أسطر ثلاثة أسطر كتاب الطهارة المياه التي يجوز تطيير بها سبع ماء المائي ماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء العين ماء الثلج ماء البرد نستطيع ما أن نحفظها يعني يعني أنا ما أتوقع أن أحد لا يستطيع أن يحفظ هذه يعني بمجرد أنا شرحتها الآن أو شرحت هذه الأنواع الآن ربما أحد حافظها من الشرح من الإعادة فلو استمرين على ذلك لا بعد إنهاء المتن إن أرد الله لنا البقاء واللقاء في ذلك يجوز أو يكون له أن يكون عنده ملكة ويتم حفظه بها يعني يكون حفظها إن شاء الله تعالى فنحن نشجع على ذلك ونتدارس العلم سويا لأجل ذلك، لأجل الحفظ والف، لأجل الحفظ والف، فحفظ مختصر في فن معين أو في مذهب معين فهو خير. هذا بالنسبة إلى الذين بارك الله فيك وقَتْلِ الفضل. أما بالنسبة إلى الذين يدرسون المذاهب الأخرى فلا بأس أن يعني يطلعوا على هذا المذهب وينظروا إلى الاختلافات فقط والاختلافات بين المذاهب ليست بالقدر الشاسع أو الكبير لأنني قلت الطهارة هنا يتعملون على 700 في مذاهب أخرى أقل وفي هناك أزيد وعلى خلاف ذلك ولكن المعنى الذي يراد نراه قريب من هذا قريب من هذا بخلاف المسائل التي يحكم فيها بحكم فيه حرمة حرمة أو, أو جواز أو إذاحة أو, أو غير ذلك فهذا العالمي يجب عليه أن يتبع مذهب بلده أما ال الذي يريد أن يطلب العلم خاصة علم الفقه فهو يدرس الفقه وينظر في الدليل ويبحث ويجتهد في البحث عن الدليل فهذا هو الأصل الله أعلم نعم إن شاء الله تعالى في المرض القادمة إن أراد الله لنا البقاء واللقاء سيكون قسمة المياه قسمة المياه لأنه قال رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق ثم قال بعد ذلك حتى ختم الأربعة أقسام ختم الأربعة أقسام كما قال يعني أذكر آه الإمام العمريطي رحمه الله يقول لها مياه يعني هناك نهاية التدريب في نظم غاية التقريب يعني أنا قرأت منه المقدمة في المرة الماضية وأنا لا أشرح منه النظم لأن شرح النظم سيحتاج وقت أطول من المتن ولكن الذي يريد أن يحفظ هذا النظم سيستفيد كثيرا سيستفيد كثيرا لأنه النظم أسهل في الاستحضار من المتن ولكن النظم يقع في أكثر من ألف ومئة بيت فالذي يريد أن يحفظه يجب عليها أن يكون عنده علوه من فالعمريت رحمه الله يقول في كتاب الطهارة يقول لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر كذك من عين وثلج ودرد ثم المياه أربع أيضا تعد إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يراه أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكرهه أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غيرا بطاهر مخالط كثير سواء الحسي والتقديري رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين أو بها تغير مع كونه بالقلتين قدرا وقلتان نصف ألف قدرا برتل بغداد الذي قد جربا وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم, يرد وزن ولا ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهر يعني الإمام العمليتي رحمه الله يعني لخص كلام الحافظ أو الإمام أبو الطيب أحمد بن حسين أصفهاني أصفهاني رحمه الله ويعني أنا قرأته فقط لأبين أن المتن ليس كالنظم النظم أولى أو أسرع في الاستحضار أسرع في الاستحضار فالذي عنده علو همة ويريد أن يطلب العلم حقا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فهو يتجه إلى حفظ المنظوم حفظ المنظوم والذي يستطيع أن يحفظ المنثور فله ذلك ولكن المهم الهمة والجد لأننا نريد أن نصبح على علم صحيح وأصول راسخة ونصبح ربانيين نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا من الربانيين ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يقولون القول فيرتقون به إلى أعلى الدرجات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 نفعل الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته